اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين سبقوا لهم من الحسنات اولى عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عباد الصالحين إن في هذا لبلا لقوم قوم وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً للعالمين